سمعنا مناديا ينادي لليمان أنامنوا أنامنوا بربكم فآمنوا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعْ لَبَرَارِ ربنا وأتينا ما وعدتنا على رسولك ولا ولا أن تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر نوثا بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا Lأكفرن عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري من تحتها لنهار تجري من تحتها لنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغلق انك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبسلمها لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات, لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين خالدين fiha نزلا من عند الله وما عند الله خير الا برار Lemmen bij Allah en wat Hij zal ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم لرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزل we hebben het